بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من لطفة أمشاج نبتديه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين ثلاثل وأغلالا وتعيرا إن الأبرار يشربون من كَأْسٍ كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شطهم مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينه ويتيمه وأسيره إنما نطعمكم لوجه لا, لا نريد منكم جزاء ودا شكرًا. إنا نخاف من ربنا يومنعبوساً قنطاراً فلقاهم الله شر ذلك اليوم فلقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاه النظرة وسوراً وجزاءهم بما فبروا جنته وحرراً واتكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمتا ولا ذنهريرا وجانية عليهم ظلالها ودللت خطوفها تدليلا ويطاف عليهم بآلية من فضة وأكواب كانت قواريرا من فضة قدروها تقديرا ويطقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم وردان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم نؤلؤا منثورا وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا آل يَومَ فِي أَثوابِ سُندسٍ خُضْرٍ وَإِسْتَبْرَقٍ وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِن فِضَّةٍ وَتَقَاهُم رَّبُّهُمْ شَرَابًا قَهُورًا إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جزاء وكان سعيك مشكورا إن نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا تصبر لحكم ربك ولا تضع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبح ليلا طويلا يحبون الْعَاجِلَةَ وَيَدْرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا نَحْنُ خَلَقْنَاهُمْ وَشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ فَسَذِينَا إِنَّ هَذِهِ تَذْكِرَةٌ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا يا الله إن الله كان عليمًا حكيمًا يدخل من يشاء في رحمة يدخل من يشاء في رحمة والظالمين أعد لهم عذابًا أليم